أعاصير العطاش آه والطف امها اسمها هاجر وريق الطفل ما بلا سوى دم وع دم عمر ويتمرغ بجد بالارض وهاجر في المداث ناظر وتدعي ربها وتركه عزم ما تفرض الهمم يناديها الصفاء تسع بقلب مؤمن طاهر يناديها الصفاء تسع بقلب مؤمن طاهر ولا تلمح سوى المرات تسعة راجع يما أولات الماء سوى المرات تسعة راجع يما سبع مرات وهي تسعة وما لها كلها كبر سبع مرات وهي تسع وملها كلها كله كامر وسمعت صوتي بشرها قليل كصار يا جم وسمعت صوتي بشرها قليل كصار أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر أفجر تحتها زمن زم وهيب كفوفها سمت وفجر تحتها زم زم وهيب كفوفها سمت <صير> لا طش والطم امه اسمها لما لا سوا دمعا ولم عمى روى يا بأمر الخالق القاهر روى يا مرت اسمعي بأمر الخالق القاهر زلال وطاهر وشافي وذمة تبري الذمة زلال وطاهر وشافي وذمة تبري الذمة وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر وبكر وزمزم جود الدنيا وجود الحاضر باكر رسالة قالها جبريل عن الله وزالت اللوم رسالة قالها جبريل عن الله وزالت اللوم أجبراهيم خليل الله الوادي مع شبو زاهر أجبراهيم خليل الله الوادي مع شبو زاهر أسجد لله حمدك وبنى الكعبة وبنى الأمة وسجد لله حمد وشكر وبنى الكعبة وبنى الأمة سيد العطش والطفل وأمه اسمها عاجر وريق الطفل ما أهلا سوا